بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحكب الإنسان أن لن نجمع عظامة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 كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كلا إذا بلغت التراقية وطيل من راق وظن أنه الفراق والكفة الساق بالساق يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلية نصرا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك شدا ألم يكن طفة من مني يما ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر